فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الآية قال رفع الله درجته وغفر زلته وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له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 وقوله تعالى وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقوله تعالى الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا والآيات بمثل ذلك كثيرة وقد قدمنا أن هذا والطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل والتمادي على الكفر فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره جزاء وفاقا والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فالباء سببية وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على قلوبهم هو كفرهم وكقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل أي فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم ايضاحه وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى التمادي في السيئات ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير وهو كذلك كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى غير ذلك من الآيات واعلم أن قول من قال من أهل العلم إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن جعلنا في أعناقهم أغلالا أن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون خلاف التحقيق بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا كما أوضحنا وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم سدى بالفتح في الموضعين وقرأه الباقون بضم السين ومعناهما واحد على الصواب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تقدم إيضاحه مع نظائره من الآيات في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء الأول أنه يحيي الموتى مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه بصيغة التعظيم الثاني أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا الثالث أنه يكتب آثارهم الرابع أنه احصى كل شيء في إمام مبين أي في كتاب بين واضح وهذه الأشياء الاربعه جاءت موضحة في غير هذا الموضع أما الأول منها وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله قل بلى وربي لتبعث وقوله تعالى قل اي وربي انه لحق وقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا والايات بمثل ذلك كثيره وقد قدمناها بكثره في سوره البقره وسوره النحل في الكلام على براهين البعض وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح به وقت لقائنا فندعوا إتمام حديث المؤلف عن بقية الأربعة للقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته